وجعلنا من يستمعون القول سيتبعون أحسن وأدخلنا برحمةك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس من دروس أسماء الله الحسنى الاسم المقرر لهذا الدرس. اسم المهيمن يا أيها الإخوة الأكارم من منهج تدريس أسماء الله الحسنى نقاط ثلاثة النقطة الأولى الحديث عن تعريف هذا الاسم والنقطة الثانية تطبيقاته العملية والنقطة الثالثة علاقة المؤمن به فالمهيمن من معاني المهيمن الرقيب الشهيد الذي يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين يعلم ما تخفي الصدور يعلم ما ظهر وما بطن يعلم ما تعلن وما تسر يرى الأشياء ويرى ما خلف الأشياء يرى الظاهر ويرى الباطن ومن لوازم اسم المهيمن القدرة التامة القدرة التامة على تحقيق مصالح ذلك الشيء. علم وقدرة في بني البشر من يعلم ولكنه لا يقدر وفي بني البشر من يقدر ولكنه لا يعلم ومن لوازم اسم المهيمن صفة ثالثة المواظبة والاستمرار قد تعلم ولا تقدر يقول العوام العين بصيرة واليد قصيرة وقد تقدر ولا تعلم إنسان طائش يتمتع بأعلى درجات القوة ولكن لا يعلم وقد تعلم وتقدر وهذا النوع في بدي البشر نادر الوجود أن تعلم وأن تقدر ولكن لا تضمن المستقبل قد تكون على علم بما يجري تحت يديك على علم بما يجري حولك وأنت واثق من أن يدك تطول كل هذا الذي تحت سلطانك ولكن لا تدري ماذا يكون في المستقبل أما إذا قلنا المهيمن اسم من أسماء الله الحسنى من لوازم المهم أنه يعلم ولا نهاية لعلمه لا شيء يخفى عليه خائمة الأعين طبيب يفحص مريضة تشكو له من بعض أعضائها لو أنه استرق النظر إلى عضو آخر هذه خيانة ليس في الأرض كلها من يعلم هذه الخيانة إلا الله يعلم خائنة الأعين يعلم السر علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعلم السر وما يخفى عنك يعلم الجهر ما تعلنه يعلم السر ما تخفيه عن الناس يعلم ما هو أخفى من السر ما يخفى عنك يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم في خواطركم في صراعاتكم في نواياكم في طموحاتكم في حركاتكم في سكناتكم في سركم في جهركم في بواطنكم، في علانيتكم يعلم كل شيء بالمناسبة ولم يستطيع الإنسان أن يهيمن إن لم يعلم لذلك المعلومات قبل كل شيء لا يستطيع إنسان أن يهيمن على شيء ما مهما كان ضيقا إن لم يعلم لذلك يقولون تقصي الحقائق يقولون بس العيون كيف تملك القرار إن لم تملك الحقيقة المهيمن يعلم ولكن ما نفع العلم إن كنت لا تقدر تعلم ولا تقدر المهيمن يعلم وهو قادر على كل شيء لا يعجزه شيء ولا نهاية لتعلقات قدرته كل الممكنات يعني كل ما سوى الله من ضمن قدرته ولكن قد تملك قد تعلم وقد تملك ولكن لا تعلم ما سيكون في الغد يقلب الله الليل والنهار وتلك الأيام نداولها بين الناس من لوازم المهيمن طبعا أسوق لكم بعض فكرة تؤكد هذه الفكرة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يقول اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولاد هل تعتقدون أن هذه الصفة يمكن أن تكون في إنسان أن يكون معك في السفر وفي الوقت نفسه أن يكون خليفتك في بيتك وأهلك وأولاده مستحيل إما أنه معك وإما أنه في بيتك لذلك قالوا هاتان الصفتان لا تجتمعان إلا لله عز وجل هو معك بالحفظ والرعاية والتوفيق والتسديد والنصر والتأييد وهو في البيت أولادك في غيبته يحفظهم من كل مكروه يحفظهم من كل حادث هو معك وهو خليفتك في البيت طيب أقول لكم من النادر أن تجتمع لإنسان العلم والقدرة لذلك في المجتمعات البشرية أناس تفوقوا في العلم ولكن يدهم قصيرة وأناس تفوقوا في القدرة ولكن علمهم محدود لكن لو أنه فرضا اجتمع لإنسان وهذا شيء نادر جدا كمال العلم مع كمال القدرة ولا بالخمسين مليون في إنسان كمال العلم مع كمال القدرة ينقصه المستقبل قد يأتي من هو أقوى منه فينتزع منه ما بيده قد يأتي من هو أذكى منه قد يأتي من هو أخبت منه فيأخذ ما بين يديه إذا قد يجتمع العلم والقدرة ولا تملك المستقبل ولكن إذا قلت الله مهيمن معنى ذلك أنه يملك العلم الكامل والله بكل شيء عليم بكل شيء عليم والقدرة الكاملة لا نهاية لتعلقات علمه ولا نهاية لتعلقات قدرته وليس في الكون جهة أخرى تشاركه في الحكم ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. لو كان في الكون آلهة غير الله لفسدتا إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض ما في جهة أخرى تنافس أو تسيطر أو تقاوم أو تنازع أو تفسد لذلك إذا اتكلت على المهيمن فهو الذي يعلم كل شيء وقادر على كل شيء وليس كمثله شيء يعلم كل شيء وقادر على كل شيء وليس كمثله شيء يعني أنا من باب الموازنة الإنسان قد يملك ولا ينتفع قد يملك بيتا سمنه أربعون مليون ليرة لكنه مؤجر قبل عام السبعين مثلا يملكه ولا ينتفع به وقد ينتفع ببيت ولا يملكه وقد ينتفع به ويملكه فجأة صدر قرار استملاك مصيره ليس بيده اما اذا قلنا لله ملك السماوات والارض الكون كله ملكه ملكا وتصرفا ومصيرا أيها الإخوة الأكارم جزء أساسي جدا من إيمانك بالله أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة وقد يسأل سائل هذا الحديث المتواتر هذا الحديث الصحيح الذي قال النبي فيه إن لله تسعة وتسعين سمن من أحصاها دخل الجنة إياك أن تفهم كلمة أحصاها أنه عد إياك إياك أن تفهم كلمة أحصاها أنه قرأها أو حفظها أو عدها لا أحصاها فهمها ونال نصيبه منها إن لاحظتم في دروس سابقة كل اسم من أثماء الله الحسنى أنت كمؤمن لك منه نصيب لك منه نصيب فإن لم يكن لك نصيب من هذا الاسم فكأنك ما أحصيت هذه الأثماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغي عنه قوله تخلقوا بأخلاق الله تخلقوا بأخلاق الله فالمهيمن علم لا نهاية له وقدرة تامة ومواظبة واستمرار علم وقدرة واستمرار هذا معنى المهيمن ولكن ولكن هناك أربعة معاني فرعية تضيف على هذا المعنى شيئا نفيسا جدا المعنى الأول إذا كان الله هو المهيمن ففي معاني هيمنته الحب والشفقة أحيانا تقف الأم حول سرير ابنها المريض وهي تلاحظ حركاته وسكناته هذه الوقفة الحانية المشفقة وقفة علم وقفة سيطرة ولكن بدافع النبيل بدافع الشفقة والعطف والحنان فإذا قلنا فلان مهيم بدافع الحقد وبدافع العنجهية والغطرة والقوة والانتفاع والمناجزة وما إلى ذلك إن وصف الإنسان بأنه مهيم لها معنى أما إن وصف الله عز وجل بأنه مهيم فمن معاني هيمنة الله عز وجل حبه وعطفه على عباده النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تقبل ابنها فقال عليه الصلاة والسلام أتوقي هذه المرأة بولدها إلى النار قالوا معاذ الله النار حق وإحراقها حق ولهيبها حق ولكن هذا شيء متعلق بذات الله عز وجل قال والذي نفس محمد بيده لله أرحم بعبده من هذه بولدها فهيمنة الله عز وجل هيمنة وحب وشفقة ورحمة وحرص على سعادتك وعلى آخرتك وعلى مستقبلك هذا المعنى الفرعي الأول علم وقدرة واستمرار المعاني الفرعية للهيمن الحب والشفقة فلان مهيمن على هذا المستودع يعني أمين عليه لا يدع. حاجة تخرج منه بلا علم وبلا تسجيل وبلا مراقبة وبلا محاسبة هيمنة الأمانة المعنى الأول هيمنة الشفقة كالأم على ابنها والمعنى الثاني هيمنة الأمانة لذلك من معاني المهيمن الحافظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ومعنى مهيم أنك إذا كنت مع الله عز وجل واعتقدت بوجوده وأردت أن تحاور إنسانا أنت المنتصر الحوادث كلها تأتي مصدقة لك كل إنسان يطرح نظرية يطرح فرضية يطرح مذهب يطرح فكرة يطرح تفسير يطرح تحليل يطرح عقيدة الوقائع تثبت العقيدة التي جاء بها القرآن فإذا كنت أنت مع القرآن فأنت المهيمن أنت المنتصر أن تقول مثلا يمحق الله الربا هذه هذه آية كريمة وهذه عقيدتك فالمرابي يقول لك العكس أيعقل أن أجمد المال من دون أن أضعه في بنج لأتقاض عليه فائدة مجزية أعيش بها أنت كمؤمن تطرح أن الله عز وجل يمحق الربا وهذا المعرض الكافر يطرح نظرية أخرى وهي أن الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا بد من أن يستثمر ماله الأيام تدوف والوقائع تتجدد فإذا بهذا المرابي يمحق ماله من الذي هيمن في هذا الموضوع أنت أن اعتقدت أن المرابي يمحق ماله الأيام أكدت, نظر أكدت هذه الحقيقة فأنت المهيمن أنت تعتقد أن الإنسان إذا غضب صره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه وانعكس هذا في حياته الخاصة حياته الزوجية يقول لك آخر لا هذه العين يجب أن تستمتع هذا الجمال لمن خلق لنا فلا بد من إطلاق البصر وأن تملأ العين من هذه المناظر الحسنة تقول له لا هذا أمر إلهي آية قرآنية تدور الأيام فإذا بهذا الذي يمضي نهاره كله في الطرقات يملأ عينيه من الحرام قد أصيب بمرض ارتخاء الجفون من الذي هيمن في هذا الموضوع؟ أنت أنت الذي هيمنت جاءت الوقائع تؤكد ما تعتقد إن أن هذا أمر إلهي أنت إذا اخترت ستاة لم تخترها إلا لدينها وعفافها وشرفها وصلاحها وأسرتها الصالحة وأثرت دينها على الجمال وعلى المال وعلى النسب وعلى الحساب وعلى الوجاهة في الدنيا. أنت انطلقت من أن هذا من أن هذا العمل هو طاعة الله عز وجل ولا مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم هو انطلق من شهوته وقال الزوجة يجب أن تكون يعني كما تملأ العين كما أحب كما أشتهي ولا قيمة لقلة دينها تدور الأيام هذا الذي اختار المرأة الصالحة لصلاحها ودينها ترى حياته الزوجية مستقرة سعيدة مفعمة بالمودة والمحبة تتنامى سعادته ويبارك الله له في هذه الزوجة ويأتيه الأولاد وهذا الذي آثر الجمال على الدين حياته قطعة من جحيم من الذي هيمن في هذا الموضوع؟ المؤمن لذلك ربنا عز وجل يقول والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين إذا من معاني المهيمن أن هيمنة الله عز وجل هيمنة حب وشفقة وأن هيمنة الله عز وجل هيمنة حفظ وأمانة ومن معاني هيمنة الله عز وجل أن الله عز وجل يصدقك بأفعاله أي شيء تعتقده ورد في القرآن الكريم من معاني أن الله مهيمن أنك أنت المنتصر وكلامك هو الصواب واعتقادك هو الصحيح والأسعال تأتي مصدقة لك هذا معنى المهيمن بالنسبة ل اسم من أسماء الله الحسنى إذا الهيمنة علم كامل العلم التام والقدرة التامة والاستمرار والمواضبة هي المعاني الأساسية المعاني الفرعية هيمنة حب لا هيمنة غطرسة وعنجهية وسيطرة كما يكون الإنسان وهيمنة محافظة على المهيمن عليه هيمنة محافظة أمين مستودع لا تأخذه في الله لومة لائم، وهيمنة تصديق لكل من اعتقد بما جاء به القرآن هذا الجانب النظري من معنى المهيمن علم وقدرة واستمرار شفقة وحفظ وتصديق علم وقدرة واستمرار شفقة ومحافظة وتصديق الآن بعض الأنفلة بعض هناك وقائع هناك شواهد هناك حقائق تعمق هذا الاسم سيدنا موسى حينما رب حينما قال الله له اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فرعون وما أدراكم ما فرعون الذي ذبح أبناء بني إسرائيل واستحي نسائهم من يجرؤ على أن يخاطبه وعلى أن يبين حقيقة دعواه الزائفة في أنه إلى من يجرؤ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى بس الله المهيمن ماذا قال الله عز وجل لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى أنا معكما أسمع وأرى وفرعون بيدي إذن إذا أمنت بأن الله هو المهيمن تستسلم يرتاح قلبه تطمئن نفسك يستقر فؤادك ترتاح أعفابك الأمر بيد الله بعلمه وبقدرته كل الخلق بيده ويعلم سر وأخف سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما كان عند اليهود عند يهود خيبر واقتمروا على أن يلقوا عليه حجراً ويرتاح منه من الذي أخبره أن تحول عن هذا المكان الله عز وجل هم اتفقوا في غرفة محكمة الإغلاق اتفقوا على ذلك الله عز وجل أخبره معنى مهم هنا أنه علم ما يقولون عمير ابن وهب خرج مع صفوان بن أمية وقال له صفوان وقال له عمير أتمنى لو أذهب إلى المدينة فأقتل محمدا وأريحكم منه أتمنى لولا ديون ركبتني ولولا أولاد أخشى عليهم العمت فقال له صفوان فورا أما الديون التي عليك فهي علي بلغت ما بلغت وأما أولادك فهم أولادي فانضي لما أرد سقى, سم... سقى سيفه ثم وضعه على عاتقه وامتطى راحلته وتوجه إلى المدينة لقيه عمر فقال هذا عدو الله عمير قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذا عدو الله عمير جاء يريد شرا الله مهيم أدن مني يا عمير أد مني يا عمير دنى منه قال له يا عمر أطلقه فأطلقه قال له أد مني يا عمير دنا منه قال له سلم علينا قال له أنت صباحا يا محمد قال له قل السلام عليكم قال لست بعيد عهد بالجاهل يا هذا سلام نحن قال له ما الذي جاء بك إلينا قال جئت لأفك أخي من الأثر قال وهذا السيف الذي على عاتقك قال قاتلها الله من سيوف وهل نفعتنا يوم بدر قال ألم تقل لصفوان لولا ديون ركبتني وأولاد أخشى عليهم العنت لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه فقال أشهد أن لا إله إلا الله الله عز وجل مهيمة يعني هل مؤامرة التي أحيطت بكل أجواء الحذر والحيطة أبلغها الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة الذي جاءت تشكو النبي عليه الصلاة والسلام وتقول يا رسول الله إن فلان تزوجني وأنا شاب ذات أهل ومال وجمال فلما نثرت بطني وتفرق أهلي وذهب مالي وكذرت سنى قال أنت عليك ظهر أمي ولمنه أولاد إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا بقى النبي عليه الصلاة والسلام رقة لها وعطفا وشفقة ورحمة وقال ما أظنك إلا قد بنتي منهم هذا تلا فقال الله عز وجل لقد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله فكان عمر ابن الخطاب عملاق الإسلام كلما مر بهذه المرأة كان ينزل عن دابته إجلالا لها ويقف أمامها بأدب ويستمع لها فقال له أحدهم أن أمير المؤمنين وتستمع لهذه المرأة قال كيف لا أستمع لها وقد استمع لها الله من فوق سبع سماوات أنا لا أسمع لها معنى الله مهيم سمعانكش سيدنا موسى قال أنا رسول الله فرعون يعني كلمة فرعون في وقته أعظم إنسان وأعظم دول دولته وأعظم حضارة حضارته وقال أنا ربكم الأعلى وجمع السحرة كلهم ووعدهم بالعطايا وبالمناصب من أجل أن يقهروا سحر موسى كما يدعون سيدنا موسى القوحئة حبالهم وعصيهم فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجز في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى الله مهيمن وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا قيد ساحر ولو يفلح الساحر حيث أتى من انتصر بعد ذلك؟ سيدنا موسى الله مهيمن على كل شيء النار سيدنا ابراهيم هذه كلها شواهد قرآنية على اسم المهيم علم وقدرة واستمرار هيمنة شفقة وهيمنة حفاظ وهيمنة تصديق سيدنا ابراهيم جاءه جبريل وقد اوقد نارا عظيمة جمعوا حطبها اياما واسابيع أوقدوها وأركبوه بأرجوحة كي يسقط في وسطها. هم مسيطرون مهيمنون بيدهم كل شيء. من أشد منا قوة؟ أو لم يعلم أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ جاءه جبريل قال يا إبراهيم هل لك من الله حاجة؟ قال منك قال لا من الله قال علمه بحالي يغني عن سؤالي ثلاث كلمات قلنا يا نار الله مهيمة كوني بردا بردا كان مات برد لأم لو كان بردا قال وسلاما وقال على إبراهيم لو ما كمل على إبراهيم ما كان في طبخ أطلاقا ما كنت اليوم متغدين بالبيت ما في نار لأني النار لا تحرق إلى يوم القيامة كث كلمات قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين من مهيم طلع الله عز وجل ما العلمه بحال يغني عن سؤاله أم نوسى هتلي أم تستطيع أن تضع ابنها فلدة كبيرها في صندوق وتلقيه في اليم الله عز وجل أمرها بأمرين ونهاها عن نهيين وبشرها بشارتين فألقيه في اليم أرضعيه وألقيه في اليم هي أمرين ولا تخافي ولا تحزني هذه نهيين البشارتين إنا ردوه إليكي وجاعلوه من المرسلين، فهذا الصندوق من سيره؟ من سيره إلى شط فرعون؟ يعلم و... ويسيطر حينما فتح الصندوق من ألقى حبه في قلب أم موسى أم فرعون؟ الله عز وجل، إذا الله مهم، هاي... هاي... هاي... هذه القصص كلها تؤكد أسماء الله الحسنى. طيب. سيد يونس، يعني ما بعتقد مهما ضاقت فيكم الأمور في الدنيا، ما بعتقد هناك مصيبة على وجه الأرض تفوق أن تكون في ظلمة بطن الحوت مع ظلمة البحر مع ظلمة الليل. تفضل. في ظلمة بطن الحوتي. الحوت، الحوت يفتح تمه فمه، بجمع أربع عطون سمك وجبة عشاء يعني معتدلة، ما ريح بتأيل يعني. أربعة طون رضعته ثلاثمائة كيلو حليب ثلاث رضعات ألف كيلو طن حليب كل يوم بده الحوت والحوت طوله مية و... تقريبا وزنه مية وخمسين طون الحوت يبقى جوفه غرفة جوفه فسيدنا يونس نبي عظيم فجأة في بطن الحوت في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر فنادى في الظلمات أن إله إلا أنت سبحانك يترى ببطن حوت فيك جهاز فاكس جهاز تيليكس تليفون إشارة حركة تبل ال... شوفي سي اين اين ما ما فيش فنادى في الظلمات أن إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ما بترتاح نفسك على القصة وكذلك ننجي المؤمنين في أي عصر في أي زمان في أي مصر في أي ظرف مهما كان شديدا الله مهيمة انت كون مع المهيمين وارتاح لشوفوا الطفل الصغير وهو في حضن أمه ما بيكلام شيء اطلاق الاب يتمزق لئم من المظفات، لئم من الأدوات المدرسية. الأب مرتاح، بده مجموعة الفلانية والفلانية والفلانية. بيعطي الطلبات وهو مرتاح. الأب يتمزق لئم منهم. فإذا واحد كان مع المهيمن، الله الله على كل شيء قدير، نعم. سيدنا زكريا ما ما تكلم، هي على موضوع المهيمن. قال إذ نادى ربه نداءا خفيا جرب. خليك ساكت وطلب من الله طلب لكن بصدق وبإخلاص والطلب معقول يكون من خير الدنيا والآخرة و... و... واجهد أن تبقى صامتا ولا كلمة بداخلك تجد أن الله استجاب لك معناها سمعك معناها علم سرك القضية ما يريد رفع صوت إذ نادى ربه نداء خفية نداؤه الخفي استجاب الله له سيدنا زكريا لأن الله مهيم بحنين أصحاب النبي الذين خاضوا معه بدرا وأخذا والخندق وأصحاب رسول الله وهم ساكتون ما تكلموا أطلاقا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم لن يغلب اليوم من قلة عشرة آلاف صحابي معهم رسول الله فتحوا مكة ودانت لهم الجزيرة من طرفها إلى طرفها الآخر ومع ذلك فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الله المهيمن علم إعجابكم بأنفسكم فألقى في قلبكم الخوف قلبكم بيد الله إما أن يملأه خوفا وإما أن يملأه طمأنينة القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء الله مهيمن طيب الأمر كله بيد الله سيدنا رسول الله بغار حراء سيدنا الصديق إلى جانبه قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما أما المرة الثاني أرهب لقد رأوني لقد رأوني يعني وقعت عين أحد المطاربين على عين أبي بكر عين بعين قال لقد رأوني قال يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون الله مهيم دعوة إسلامية عظيمة حفظها الله بخيوط العنكبوت وهذا من عظمة قدرة الله عز وجل أنه يحفظ أعظم شيء بأدنى سبب بأدفه سبب الله مهيم وأحيانا بهلك انسان بأدفه سبب بأتفاة سبب به وبيحفظوا وبيحفظه بأتفاة سبب ليظهر لك قدرة الله عز وجل أو كمال قدرته وفي الأحزاب الجزيرة العربية كلها اجتمعت على حرب محمد عليه الصلاة والسلام واليهود خانوا عهدهم معه وانكشف ظهره وبقي لإسلام ساعات الإسلام قضية زمن صف إلى أن قال أحدهم إلى أن قال أحدهم أيعدنا صاحبكم ما عد رسول الله نظره ما عد رسول هذا يعني أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكثرة وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته الله عز وجل أرسل رياحا عاتية أطفأت نارهم واقتلعت خيامهم وقد فأت نارهم واقتلعت خيامهم وقلبت قدورهم وكفى الله المؤمنين القتال الله مهيمين كل شيء يده الرياح يده مو خفض جوي يمنع الرؤية يمنع التصوير يده رياح عاتية بعطل حركة الآليات يده القلوب يده يلقي فيها الخوف أو عدم الخوف بيده. كل شيء يده باخرة من أضخم البواخر في العالم بنيت عام 1912 وقد بنيت طبقتين فلو ثقبت الجدار الآخر يمنع غرقها بنيت بلا زوارق نجات ثقة بأنها لن تغرق طبعت نشرة كتب في هذه النشرة إن القدر لا يستطيع إغراق هذه الباخرة من أسخر البواخر في العالم قال فيها فيها من الأساس ومن الثريات ومن الفضيات ما لا سبيل إلى وصفه المطاعم الصالات الأبهاء الغرف المسابح يعني مدينة عائمة في أول رحلة من رحلاتها ركب فيها أغنى أسرياء أوروبا قال حلي النساء تقدر بمئات الملايين حلي النساء وفي عرض البحر ارتطمت بجبل سلجي فشقها شطرين وأرسلت إشارات الاستغاثة فظن كل من حولها من البواخر أن هذه الإشارات احتفالات وغرق جميع ركابها وقبل سنة فيما أذكر قرأت بحثا في مجلة العربي عثروا على مكانها ورأيت صورا لها في قاع البحر في الباخرة تانيك. قال وقتها أحد القساوسة هذا درس السماء إلى الأرض قبل سنوات بولة متقدمة جدا ممن يقول أهلها من أشد منا قوة صنعوا مركب فضائيه المقرر أن تبقى في الفضاء سنة تقريبا سبع رواد فضاء مع امرأة والخطة أن تحمل هذه المرأة في الفضاء من أحد الرواد وأن تبقى في الفضاء تسعة أشهر وأن تولد في الفضاء في مولد محوم في الفضاء ليكون أول مولود ولد في هذه المركبة وسموا هذه المركبة إشلينجير يعني المتحدي بعد سبعين ثانية من إطلاقها أصبحت كرة من اللهب من المهيمين ما ساوع التنازلي ما ضبط الأجهزة جهاز جهاز أين المهيمين الله سبحانه وتعالى كن مع المهيمن وارتاح صديق لي حدثني أنه زار بستانا في أحد أطراف دمشق البستان مؤلف من قطعتين لأخوين شقيقين قمح الأخ الأول نام نموا عجيبا وقمح الآخر نموه ضئيل جدا وهذا الصديق يعرف الله عز وجل فجاء للأول واستحلفه لماذا بستانك هكذا؟ قال والله أعتني به كما يعتني أخي لبستانه بل إن الذي يقوم على البستانين رجل واحد واحد مرابع واحد يعني طيب ماذا مسر قال والله لي أخ آخر متوفى وله أولاد أيتام ونويت في قلبي أن أعطي أخي نصف غلتي هذا البستان والثاني على انحراف معين هذه القصة تؤكد أن الله علم هذا البستاني فضاعف له غلته وعلم هذا فأنقفها في معنى مهيم يعلم ويفعل يعلم ويفعل طبعا صديق آخر يعني مجموعة مزارع في أطراف دمشق وبعض الرعاة عندهم قطعان غنام يأتون لبعض المزارع ليشرب الغنم من هذا المتور البئر فبعض المزارع يطردون هذا الراعي مع غنمه مزرعة واحدة تستقبل أي راع وتسقي الغنم بنفس طيبته. أقسم لي رجل في هذه المنطقة أن سبعة مزارع جفت آبارها إلا هذا البئر حصرا وما اكتفى أن سمح للرعاة بنى يعني أحواض كي يرتاح الغنم في أثناء شربهم. اشترى أحواض. إكراما لأي إنسان. الله مهيمن. النبع بيده. وإشلينجر بيده. وتيتانيك بيده. والسحاب بيده. والبواخر بيده. والحوت بيده. كل شيء بيده. يعني أحياناً. الإنسان بيكون بمكان يعني فاقج فريته وهو في مكان بيطلع صعبان إذا الإنسان مؤمن صعبان واقف لا يتحرك لا ينقض عليه أيام كلب عقور يعني يبقى بلا طعام أيام عديدة فإذا واجه إنسانا تقيا يقف مكبلا من المهيمين الله عز وجل الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء لكن وهو على كل شيء وكيل لك سيطرة الله هو المسيطر كل شيء الله خلقه مخيفه الله مسيطر عليه الله ما خلقه تراك لذلك الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل أحيانا الحريق ينشب ينشب حريق في بعض أسواق دمشق ويأكل الأخضر واليابس في معظم الحوانيت إلا حانوتا واحدا تلتف النار حولها ولا تحرقها. الله المهيمن بيدنا. قبل خمسين عام في هذه البلد جاء جراد أكل الأخضر واليابس. يقول لي رجل توف رحمه الله كان مكلفا ب بضبط هذا الأمر ومراقبة أصحاب البساتين في جمع الجراد قال رأينا الأشجار بلا قشر الجراد أكل أوراقها وثمارها وقشرها الخارجي فوجئنا ببستان كأنه روض من رياض الجنان دخلنا عليه وطلبنا صاحبه وقلنا ما هذا فقال أنا أستعمل دواء يا سيدي فامتلأنا غضبا وغيظا منه معك دواء وتمنعه عن المسلمين قال يا سيدي هذا الدواء لا يستعملونه هو الزكاة أنا أزكي عن هذا البستان هي مشاهدات من هذه القصص آلاف ملايين كل شيء بيد الله عز وجل فالبطول أن تعرف الله أن تعرفه هو المهيمن، إذا عرفته مهيمنا إن قطعت أمالك ممن سوى لا تتوسل غيره بينك وبينه في منتهى الخضوع في منتهى التذلل في منتهى الاستقار أما مع الناس عزيز إذا ما عرفته مهيمنا عرفت زيدا مهيمنا تصبح أمام زيد كالطفل الصغير تبالغ في التذلل له ويبالغ في إهانتك يبالغ في الخضوع له ويبالغ في دوسك بقدميه. لذلك من جلس إلى غني فتضعف له ذهب ثروة دينه. ذهب ثروة دينه. السؤال الآن انت كمؤمن هي الفقرة التالية. الفقرة الأولى التعريف النظرية لاسم المغيم. كمال العلم وكمال القدرة والاستمرار وهيمنة الله هيمنة حب وشفقة ورحمة وهيمنة حفاظ وهيمنة تصديق في ثقرات التعريف وثلاث إضاءات على هذا التعريف هذا القسم النظري والقسم العملي شواهد أخ كريم أصيب قلبه بآسة والاطباء هنا في دمشق أجمعوا على أنه لا بد له من إجراء عملية في بلد أجنبي ذهب إلى هناك وهو على طاولة الفحص اغرقت عيناه بالدموع وقال يا رب هذا القلب من صنعك وأتمنى لا يفتح وبكى أجري الفحص الأول ما في شيء هي أصلًا من 12 سنة وإلى الآن بأتم صحة هذا الدسام الداخلي الشريان الأبهر الشريان التاجي الشرايين الفرعية اللي كانت مزدودة من فتحها؟ يد من؟ الله مهيم على قلبك وهالكلب وقفت ليش وقفت؟ من أوقفها؟ ومن حركها؟ الله مهيم تأكد العصاب والكليتين والقلب والرئتين والشرايين والمعده والأمعاء والقلوات الدائرية والسمع والبصر واللسان كل أعضاء بيد الله قل اللهم مالك الملك صربنا مهيمن على طيب هاي الخلايا من الذي يمنعها من أن تنمو نموا خبيثا؟ الله عز وجل ما فيروسات السرطان الآن بأتم صحته بأتم قوته بأتم نشاطه غذاء منتظم رياضة حركة فجأة نمو خبيث بجهة عظم الله أجره من من المهيمن على هذه الخلايا؟ يمنعها من أن تنمو نموا خبيثا أو أن, أو أن لا تنمو الله عز وجل سيدي حد الزوجة بيد, بيد الله عز وجل الإمام الشعراني يقول أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي أيام تلاقيها ملك سبحان الخالق ملك من السماء نازلة وإيام يعني تفكر في هذه الساعة المشؤومة التي تعرفت عليها به بيد الله عز وجل يلين قلبها او يقسى قلبها يجعلها مطواعة او حرق او عنيدة الله عز وجل بيد الله سيد اولادك نفسش وزبينك ومتجرك ورؤساءك بالدائرة ومتبوعيك ومركبتك اذا اثنيت عليها واثنيت على صانعها تقطعك في الطريق بيد الله عز وجل الزلازل الجراثيم النبي قال لا عدوى لا في عدوى ما معنى هذا الحديث يعني إياك أن تعزو هذا الفعل إلى زيد أو عبيد يجب أن يعزى المرض إلى الله عز وجل فإذا أزن الله تفعل هذه الجراثيم فعلها وإن لم يأزن لا تفعل أبدا هذا القسم العملي بقي القسم التطبيقي الأخير المؤمن إذا أردناه أن يتخلق بأخلاق الله يجب أن يعرف أحوال نفسه يعرف نفسه مريضة نفسه مريضة في انحراف في كبر في عجب في غرور فيها تجاوز للحدود إيمان بالله كافي غير كافي يجب أن يعلم يجب أن يعلم أحوال قلبه أحوال نفسه أن يعلم دخله انفاقه للمال تعامله مع الآخرين جوارحه مدى انضباطه من تخلق المؤمن بأخلاق الله المهيمن أن تعلم أحوالك مرضية عند الله أم غير مرضية أنت مستقيم أو غير مستقيم في بدخلك شبهها في بعلاقاتك حرمة في تقصير بالحقوق يجب أن تعلم ولا تعلم إلا إذا حضرت مجالس العلم لأن العلم ما أي حرام يا أخوان هاي حلال هي بتجوز هي الصفة مزمومة هي الصفة ممدوحة فأنت من حضور مجالس علم تعلم فإذا تعلمت فقد حققت سلسة اسم المهيمن الآن يجب أن تسعى كي تطهر نفسك من آفاتها الجوارح من المعاصي القلب من السوى تطير قلب مما سوى الله تطير الجوارح من معاصي الله تطير الفكر من عقائد زائغة من خرافات من أوهام من خزعبلات من حيال من تزوير تطهر عقلك من, عقيدة، من كل عقيدة زائغة والطهر جوارحك من كل معصية وعليك أن تطهر قلبك مما سوى الله هذا من تطبيق اسم المهيمن. يعني راقب قلبه وأشرف على أغواره وأسراره واستولى على تقويمه صفاته وهيئاته وقام بحفظها على الدوام ونوبات نوبات أخي الجمعة تكون كثير مرتاح السبب تنتزع أخلائي الأحد ما بصلي التانين تجي الجمعة متى ما لك أنت متخلق بأخلاق الله عندك اتجاه نوبي يجب أن تعلم أحوالك يجب أن تقوم أفعالك يجب أن تثبت على هذا الاستقامة التامة، انتعاهت الله عز وجل، العلم والإصلاح والسبات، نعم، الأرقى من ذلك، الأرقى من ذلك أن تدعو إلى الله، أن تعلم أحوال إخوانك، أن تقومهم وأن تبقى على عهدك مع الله معهم، إما أن تصبح نفسك من معاني قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلح نفسك. كيف تصلح تصلحها إلا لم تعرف أمراضها، إلا لم تعرف انحرافاتها، إلا إن لم تعرف تقصيرها إلا لم تعرف أدراها، إلا لم تعرف مشكلاتها، إلا لم تعرف مخالفاتها. المعرفة أساس. إذا تحتاج إلى علم كي تعرف، وإلى إرادة كي تصحح، وإلى صدق كي تستمر. شوف، بدك علم كي تعرف. وإرادة كي تصحح وصدق كي تستمر إذا فعلت هذا فقد تخلقت بأخلاق المهيمن الآن مدام الله يراقبك أنت ما موقفك الحياء من الله من تطبيقات اسم المهيمن أن تستحي من الله الله يراقبك يجب أن تستحي منه الله قوي يجب أن تتوكل عليه لا شريك له يجب أن تثق بالمستقبل لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم 3 تطبيقات يجب أن تعلم أحوال قلبك أحوال نفسك أحوال عقيدتك تصوراتك قيمك يجب أن تصحيحها لا بد من حضور مجالس العلم يجب أن تملك إرادة قوية كي تصلح عوجاجك كي تقيم جوارحك على طاعة الله يجب أن تملك الصدق كي تستمر على هذا علم وإرادة وصدق هذا أول تطبيق تاني تطبيق دام الله شهيد عليك يجب أن تستحي منه إن الله كان عليكم رقيبا دام الله مسيطر يجب أن تتوكل عليه إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله ومدام الله لا شريك له وقال لك لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إذن يجب أن تثق بالمستقبل وأن الله عز وجل ما دمت لم تغير لا يغير ما دمت على طاعته قائما فأنت من خير إلى خير ومن درجة إلى درجة ومن منزل إلى منزل ومن رقي إلى رقي